فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَرَجَعُ هَنَمَّ مَا اشَدَّ حَرُّ اللَّهِ لَوْ كانوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَتَٰبَدًا على تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ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 القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 ذرونَ من الأعرابن يذَن لَ مقعد الذينَ كذَبُ الله وَرسوللهله سصيب الذيينَ كَفرَوا منهم عذااب أليم ليس على على عفاء وَلا على المررب وَلا على الذيينَ لا يجدون ما يافقونَ حرج إذاذ نَ صحور الله وَرسون ما على المحسلين م سَبيل والله وفُور الرحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الذمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرغوا عنهم فأعرغوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن, فإن الله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوعا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين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 at <laughs>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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأباه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم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 حتىَ إذاَا واقَتَ عَلَْهِمُ الْ الأرغُ بِمَا رَح بَدْبد وَضاقَتَ عَلَْهِمْ آافُسُهُمْ وَضَن وَُّ أَ لا مَجَاء وَظَالُّ أََّ مَن جَاءلنَ اللهََِّّ إلَلَثَُّ تَابَ عَلَهِم لكوبُ إِ اللهَّ وَالتَّووابُ الرَّحي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 الصالح صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم, إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه وعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت ايكم زادت هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام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 لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علتم ما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم